آتيناه حكما وعلما ونسجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاتقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الَّذِي يَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِنْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوث لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الَّتِي تُلهِي مَا النَّسِيحَةُ رِيحٌ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بكل شيء